De pond is الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله لهذا اللقاء الجديد ونجلس وإياكم في مجلس أيضا جديد من مجالس مصابيح السنة الذي نسعد فيه كثيرا باستضافة صاحب الفضيلات الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية نعرض وإياه مجموعة من المواقف ومجموعة من القضايا والموضوع التي نستشف فيها ونعرف منها كيفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تعامله وتصرفه في كثير من الأمور الحياتية التي تهمنا نحن أيضا في حياتنا ويهمنا كذلك بعدها أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في طريقته وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في هذه الحلقة سنعرض إلى موضوع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حل الأسئلة المشكلة وكيف يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم السائلين وكيف يتعامل معهم وكيف يجيبهم رحب باسمكم ابتداءا بفضيلة الشيخ الدكتور عمر الله حيكم رشحه الله وعليه وسلم. الله يحييكم يا مرحبا, مرحبا ورد للنبي عليه الصلاة والسلام يعني آلاف من أو أكثر من من الأسئلة التي كانت. تجولوا في خواطر الناس وفي قلوبهم، ونحن كذلك في حياتنا نواجه أسئلة نريد أن نطرحها وأسئلة ترد إلينا أحياناً، فنريد أن نتعلم منه عليه الصلاة والسلام كيف يقابل السائلين وكيف يجيبهم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيد المعلمين وخيرهم نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد طبيعة الإنسان ولد لا يعلم. والله وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذا السمع والبصر والفؤاد حينما يرى ويبصر ويتلقى فإنه آه يعني آه تثور عنده الأسئلة والاشكالات وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه الوحي آه في آه من القرآن وكان صلى الله عليه وسلم يبينه أيضا لأمته بأبيه وأمي لكن تبقى بعض النصوص أحيانا يثور معها إشكال يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بناء على مقدمات سابقة فكان عليه الصلاة والسلام قد فتح صدره لهذه الأسئلة والإشكالات ولم يعنفهم يوما وهذا الذي يهمني هنا ان اؤكد عليه ونحن نمارس التعليم أو نمارس الدعوة أنا وإخواني من الأساتذة في التعليم التعليم العام، التعليم الجامعي أو حتى في الدعوة إلى الله عز وجل لم يكن يوما يعنف أحداً على السؤال لذات السؤال أو لطالب العلم بل كان يفتح الصدر لتلقي هذه الأسئلة وليجاب عن الإشكالات كانت أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الغرض منها يعني حينما يقع الإشكال عفوا يريدون لي ليستوضحوا منه وهو المعلم الأول عليه الصلاة والسلام وهو المبين الأكبر لهذه الشريعة يعني يسمعون ايه ثم يظنون فيها اشكال تعارض مع شيء معين فيزيلوا عليه الصلاه والسلام لناخذ بعض الامثله حتى جميل. يعني نتوقف بعض التعليقات لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما ما في الارض وين تبدوا ما في انفسكم لاحظ او تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعدم من يشاء والله على كل شيء قدير هنا شق على الصحابة وهم الذين يفهمون الخطاب شق على الصحابة مضمون هذه الآية لأن لو أخذنا بمضمونها أو بمعناها لكان الأمر شاقا وعظيما وصعبا ما ما معناها حتى ما نخفيه في أنفسنا سنحاسب عليه إذن هذا فيه مشقة بالغة وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه, تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فجاءوا يستشكلون هذا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كلمة لم يجيبهم مباشرة بل أعطاهن درسا عظيما في التسليم وهذه الآية بالمناسبة في سورة البقرة وسورة البقرة هنا لاحظ موقف الصحابة وفي أولها موقف اليهود مع أمر موسى بذبح البقرة فالقضية قضية السورة تدور على قضية التسليم لأوامر الله عز وجل فإن بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة لو ذبحوا أي بقرة مش الحال وإنتهى الموضوع لكن تلكوا اي ما لونها ما هي الا اخلد علونا ربك ادعو لنا ربك ادعو لنا ربك،, ربك،, ربك ولو ذبحوا بقرة انتهى الموضوع فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم أو, أو, او وجد هذه فرصة ليذكرهم بماذا بما كان من بني اسرائيل اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وطعنا يعني هذا الاشكال الان اجاب النبي صلى الله عليه بهذا التوجيه الرباني قولوا سمعنا وطعنا خلاص هذا امر الله قال ابن عباس وابو هريره كما في الصحيحين، فوالله يقول ما جاوزوها حتى ذلت بها السنتهم ما انتهى الموقف إلا وهم يقولونها ذلت بها السنتهم سمعنا واطعنا. انتهى خلاص هذا أمرك يا رب على العين والراس نسمع ونطيع. وهذه بالمناسبة قاعدة عظيمة في الإجابة على كثير من الإشكالات. التي يورثها بعض الشباب أحيانا على بعض الأسئلة المتعلقة بالعقائد المتعلقة بالدين بالقدر بنحن ذلك هنا قاعدة يجب أن تربى عليها الأجيال وهي قاعدة التسليم قاعدة اليقين بأن ما يقوله الله ورسوله حق وصدق وإن لم ندرك ذلك بأفهامنا المهم أن الصحابة قالوا سمعنا وطعنا سبحان الله ويأتي الفرج من السماء بعدها مباشرة والثناء الفرج والثناء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير استجابوا فأجاب الله سبحانه وتعالى أو فرج الله تعالى عنهم فكان في الآية التي تليها تخفيفا عن الآية التي إيش بعدها وذلك جاء في البعد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لاحظ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 في الايه الثالثه قبل الاخيره التي انتم تدوا ما في انفسكم او تكونوا حسبكم به الله قال الله عز وجل في الحديث القدسي كما جاء في الصحيحين من حديث بن عباس قد فعلت إذن ارتفع لاحظ هنا الشاهد من هذا الموقف ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يردهم لماذا تستشكلوا لا لكن بين لهم ان هذا الاراده والاعتراض لا يصلح في مثل هذا المقام وذكرهم بنموذج سابق سيء وهو موقف بني اسرائيل مع أمر الله تعالى بذبح البقرة. هذا نموذج من ال من هذا النموذج إذا تأذلي وقد يعني تحدثت عرضا عن مسألة تدور في ذهني في بداية الحلقة وهي مسألة ما يحصل أحيانا من من بعض الهواجس أو التفكير أو الشكوك الذي يحصل أحيانا عند بعض أبناء المسلمين في قضايا ربما تكون يعني بعضها بعضها قريب مما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. نعم يعني يأتي ويعرض هذه الهواجس وهذه الشكوك على صاحب علم أو صاحب معرفة. يريد من ينير له الطريق. جميل جميل لا يريد أن يثير مشكلة. يستقبل أحيانا جيدا وأحيانا غير ذلك. أنا أريد منكم التوجيه الصحيح. لمن كان عنده شك أو شبهة أو هاجس معين خاصة في أمور الدين نعم وذهب إلى من نسنت يعني أشكرك أن رجعتنا إلى هذه النقطة يعني يعني موضوع الوساوس الإيمانية الوساوس المرتبطة بالعقيدة الوساوس المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ونحن ذلك من رحمة الله أبو سامة أن كان هذا مما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام ليكون فرجا لكل مبتلى في هذه القضايا. قال الصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله والله ان احدنا لا يجد في نفسه يعني من الوساوس والخواطر ما ان يخر من السماء على وجهه خير من ان يتكلم به الله اكبر يعني يعني ياتيهم الجواب الذي يعني يبث ويخرج عنه ايه الاطمئنان صور هذا السؤال كان متوقع أن يقول اتق الله كيف يمكن يكون هذا لا قال ذاك صريح الإيمان الشيطان لا يأتي إلى بيت خرب كما قال رجل مرة من اليهود يا ابن عباس لماذا لا يوسوس الشيطان لنا في صلاتنا ويوسوس لكم في صلاتكم قال ابن عباس وما يصنع الشيطان ببيت خراب أنتم منته منكم خلاص لكن يأتي للمسلم المسلم لأنه على دين حق و يريد أن يفت صلاته نقول هنا الشيطان يأتي بمثل هذه الوساوس ليصد الإنسان عن دينه فقال الله تعالى انما, الشي... إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا فكل ما يحزن المؤمن فالشيطان حريصون عليه سواء بالظنون السيئه سواء بالوساوس الشيطانيه او نحو ذلك فنقول من رحمه الله ان وجدت هذه الخواطر في عهد الصحابه وهم لاحظ الذين يسمعون الوحي مباشره ويشاهدون محمدا عليه الصلاه والسلام وكل عوامل قوه الايمان وضعف الشكوك الشيطانيه كلها في حقهم اقوى من غيرهم ومع ذلك وجدت لتكون رحمة وفرج وأقولها والله بملء الفم الحمد لله أن مثل هذه الأشياء حصلت لتكون فرجا لأمة الإسلام فيما في من يأتي بعد ذلك ممن قد ترد عليهم دروسات هنا يأتي الجواب أو الدور للمربين، للعلماء، للدعات، لطلاب العلم الذين قد يتصل بهم أناس يشكون إليهم ما يجدونه في مفوسهم هنا ينبغي أن نستقبلهم استقبال الرحيم، استقبال الطبيب للمريض، استقبال الوالد للولد لا أن نقول فالله اتق الله ادحر الشيطان أو كذا من هذا القبيل يعني بعبارات حقيقة أقول لا تعالج المشكلة إنما رب تنهي المكالمة ربما لو المكالمة لم يكن هو يخاف الله لما أتى إليك صدقت م. هو أصلا لم يسأل إلا وعنده عنده إيمان يخشى أن يذهب وقال لي شخص البارح حول الله أخشى على نفسي من هذا قلت لا لا تخشى على نفسك أبشر ما أثىك شيطان إلا وعندك إيمان وخوف من الله عز وجل قال لو لقيت الله عز وجل وهذه الوساوس تتلجلج في صدري قلت أبدا لكن لا تتحدث بها ولا تتكلم وعليك بالعلاج التالي واحد اثنين ثلاثة يعني انتركت معه في يعني يعني حل أو مساعدة في حل المشكلة الشاهد لما تفضلت به هنا يعني يأتي دور العالم يأتي دور المهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بتلقي هذه الأشياء حتى تصدق لما قلت له مم. ابدا يا اخي لا اللي اتاك هذا طبيعي يا أخي هذا جاء الصحابه كانما رششت عليه ماء بارد كانما سحبت منه يعني شحنه كانت يعني اثرت عليه جدا جعلته يشتد ويغتم قلت لا لا لا, لا هذه وقعت لخير الناس بعد الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فسر يا عم لما قلت هذا الكلام الله يشرح صدرك يا شيخ الله يطمنك نحتاج الى هذا الاسلوب ثم نسلك معهم العلاجات الأخفى ذكر الله عز وجل ما هي الأذكار أو العلاجات النبوية لهذه القضية التي تتعلق بالوسائل الإيمانية ثم تنقطة مهمة أخرى يا أبا أسامة تتعلق بهذا القضية والآن وسائل وسائل التشكيك كثورات وغزو الفكري كثر يهمنا جدا أمران التحصين الإيماني قبل التحصين الأجيال باليقين التام بأن هذه الشريعة هي الأصل هي المنج هي آخره وكذلك التحصين المتعلق بالتسليم لأوامر الله ورسوله وأنها هي الحق والخير وإلا تب يعني تدركه عقولنا تماما ال الأمر الثالث وهي قضية عدم الزجر أو الإغلاض على أولئك لأنهم مساكين يرحمون يعني موضع رحمة وشفقة لا موضع زجر وطرد لأنك إذا لم تستقبله وتجيب على إشكالاته وأسئلته فإنه سيذهب إلى غيرك اخيرا فيما يتعلق بهذه النقطة أحذر إخوتي الشباب والفتيات أن لا ينطلق ليكتب ما عنده من وساوس أو إشكالات على صفحات الإنترنت بحجة أنها موجودة عنده لا اكتب هذا واجعل العلاج بينك وبين الشخص الذي ارتضيته إما أن يكون باتصال هاتفي مع من ترضاه من أهل العلم أو بكتابه أو بنحو ذلك لمن تريد أو زيارة شخصية للشيخ او للداعي الذي تريد ان يعالج مشكلتك اما ان تقع عندك ظنون والشيطان يورد عليك وساوس سيئه في حق الله عز وجل او في حق رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تكتبها على صفحات الانترنت في صفحتك في الفيسبوك مثلا او في تويتر او غير ذلك ثم تقول هذه إشكالات عندي واريد ان كذا ليتداولها الناس وتكون يعني تهمت لك في دينك هذا خطا ففرق بين ترددها في نفسك وعرضها على مختص أو على من تثق به وبين أن تنشرها لتكون سبباً في إش فتنة لك وإثارة إشكالات عليك ربما يطعن عليك في دينك بسببها. جميل. طيب ننتقل إذا أنت إلى موقف من المواقف الأخرى التي عرضت النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وتضع فيها هديه في مسألة حل. جميل. من الأمثلة مثلاً أشك على الصحابة مرة حينما سمعوا قول الله تبارك وتعالى. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون بظلم هذه نكره أي ظلم والصحابه عرب اقحاف يعرفون ان هذه الجمله يدخل فيها ادنى ظلم للنفس فقال الصحابه يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه اينا لم يظلم نفسه كلنا عندنا تقصير فقال صلى الله عليه وسلم ليس بهذا الذي تذهبون اليه انما هو قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم <مم> فأراد نبس صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذا الفهم وهو من حيث الأصل لم يقل أنتم أخطأتم في إدخال ظلم النفس في هذه الآية لا وإنما أراد أن الظلم المعني بهذه الآية هو الشرك الذي حذر منه لقمان ابنه <مم> هنا أيضا نستفيد هديا نبويا في التعامل مع أسئلة الطلاب العلم لا, لا نعنف لا نوضح، لا نسفه السؤال بل ينبغي ان نثني وان ندلهم على الجواب الصحيح هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى احيانا او قد يغيب او قد يعني للاسف لا يطبق يعني وسامحني على هذا احيانا حتى من بعض اهل العلم يعني نعم فتجده في مجلسه العلمي لا يقبل احيانا لو اراد حتى الانفاس لا يقبلها يعني عندما نرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونرى هذا الفعل من بعض يعني من يحسبون على العلم واهله يعني الامر في فرق لا. كبير الحمد لله ان ما النموذج الذي تشير إليه هو قليل جدا الحمد لله بل الاكثريه على يعني خير وعلى تفاوت بينهم هم درجات عند الله لكن كما تفضلت قد يوجد احيانا ونوسع الدائرة قد يوجد من المعلمين في المدارس احيانا صحيح. وانا أتذكر قاعده ذكرها لنا استاذ لنا في ونحن ندرس في الكليه قال اذا سالك الطالب وانا ارى هذه خطا طبعا قال اذا سالك الطالب سؤالا محرجا لا تعرف جوابه لا تقول لا ادري شوف هذه يعني يعتبرونها طريقه تربويه لكن قل ممتاز من يعرف الجواب اترك الجواب الى الغد لا يا اخي رد الشباب على قوله لا ادري علمهم علمهم هو يقول تنقص من قيمتك يا أخي لا تنقص من قيمتي إذا عرفوا أنني لا أجيب إلا على ما أعلم كبرت في أعينهم أقول لهم لا أعلم يا أولادي وإن شاء الله تعالى وراجع المسألة وأعطيكم لأن المسألة خاصة إذا تتكلم على فتوى أو إصدار حكم شرعي أو كلام تقول معنى مراد الله كذا ومعنا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أجيب وأقول لا أدري علي بن أبي طالب سئل مرة عن مسألة وقال لا أدري ثم استغرب هذا الرجل فقال يا بردها وكان رجلاً باطينا فلم يثبطن قال يا بردها يأتي رجل ليلة من مالك ويطرح عليه أربعين سؤال جاي من العراق إلى المدينة فلا يجيب مالك إلا على ثمان أسئلة فقط وثنين وثلاثين يقول لا أدري قال يا إمام أرجع إلى الناس في العراق وأقول يقول مالك لا أدري قال نعم قل لهم مالك لا يدري أين مالك نجم السنن كما سماه بعض الأئمة هو أحد الأئمة الأربع الذين لهم مذهب متبوع في العالم الإسلامي <تصفيق> إذا قضية الإجابة على الأسئلة ينبغي هنا أن نعلم الطلاب أن نفتح لهم صدورنا وأن نستوعب الأسئلة مهما بلغت في يعني خنقول في ما فيها من محاذير <تصفيق> ما دام يسأل فكما تفضلت أنت ما دام يسأل فهذه علمة خير هو ما أتاك يسأل إلا لهذا هو طالب علم يتعلم وله حق وأم السائلة فلا تنهر. فلا تنهر حتى قاله العلم يدخل فيها حتى سائل العلم هذه واحدة الثانية أن نعودهم على على الإجابة إن كنت أعلم أجبته إن كنت لا أعلم أقول له لا أعلم أنقله إلى الهدى أحيله إلى غيري فاسأله إلى الذكر إن كنتم لا تعلمون كما كان يفعله إما إذهب إلى فلان فاسأله جميل جدا أشكرك في نهاية هذه الحلقة دكتور عمر على ما تفضلت به أشكر للأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم لهذه الحلقة التي كان ضيفها الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته